أ ن ا ا ل آ ن أ س ج ل شيخ ربيع بارك الله فيه <تصفيق> الذي ذكرته لك هل القتال ا ل آ ن في هذه المدن التي هي بني وليد وسرت وسبب وسبها هل إ ذ ا ا ت ن ف ر ولي ا ل أ م ر في ليبيا ا ل آ ن هل يجب عليهم ا ل ط ا ع ة والذهاب الى هناك و القتال ا ل إ خ و ة السلفيين وغيرهم هؤلاء ل هم ه الذين يقاتلون هل هم أ ف ض ل من علي بن أ ب ي طالب لا شيخ ن ا أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة ما شاركوا في هذا القتال بارك الله فيه والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القتال في ا ل ف ت ر والله سبحانه وتعالى ما شرع القتال إ ل ا ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله فقط وما على ذلك من المسلم أنواع فإنه أن ولا يجوز القتال بارك الله الله ليس سبيل يشارك فيه فيه في إ ذ ا كانت ا ل إ س ل ا م و ا ض ح ة والكفار و ا ض ح ن بارك الله فيك ولو ا ت ل أ ن ا أ ك ت ب ف ا ل ك ذ ا ف ي لكن في ناس م غ ر و ر ي ق ا ت ل معه بارك الله فيك فالقاتل والمكسور في هذا ا ل ف ت ن ة لغيري على ح ل م ة الله مصيرهم خطير ف أ ن ا هداري بارك الله فيك واذا كانوا يقاتلون لاعلاء كلمه ة الله, الله وتوحيد الله وسنه رسول الله فلا يجوز لاحد ان يتخلص ابدا بارك الله فيه و إ ذ ا كان قتال الامور الدنيويه او ل ديمقراطيه و ش فالمسلم يحفر نفسه لا يستطيع المسلم ان يقاتل الا لاعلاء كلمه الله بارك الله فيه السلام الله وبركاته عليكم ورحمة نفع الله بكم ا ل إ س ل ا م والمسلمين يا شيخ وجزاكم الله خيرا أ س أ ل الله أ ن يوفق الثوار ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله、أمين. ونشر دين الله、أمين. والله لندعو ا ل ه م ولنوالينهم ونحن نتضمنهم هذا ا س أ ل الله أ ن يوفقهم م جزاكم الله خيرا ونسأل الله ك ونسأل يتقبل أن د ع ئ وجزاك ل لك يبخي الله خيرا و ج ز ك الله خير وبارك الله فيك يا شيخنا حياك الله حياك الله حياك وبياك شيخنا نفع الله بكم السلام عليكم و ر ح م ة الله